يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله عن امرأة هو يعرفها في المنصورة يقول هذه المرأة غاب عنها زوجها لمدة سنين لسبب من الأسباب بقي عندها بنت صغيرة طفلة وعندها أبوها والدها فتقول للشيخ تقول احنا عندنا من الفقر ما لا يعلمه إلا الله والله العظيم تقول ما جيران ينامون وعندهم أكل زايد ما يدرون عن وضعنا تقول فجاءت ليلى من الليالي من شدة الجوع كنا ننتظر أحد يعطينا خبزة ولا شيء وما جاءنا شيء تقول فبتنا ثاوين والله من الجوع والله أن بطوننا تقرقر وأن في حل لا يعلمه أهل الله تقول فتحملنا ونحمد الله عز وجل ويا رب ترزقنا يقول شوي إلا ثارت حرارة البنت زي النار تقول لأ الحين لا أنا معي علاج ولا معي فلوس حقت تاكسي أصلا وصلني للمستشفى ولا معي حق مستشفى ولا معي حق عشاء حتى ما معنى أي شيء تقول فتذكرت قول الله عز وجل أما جعل الأرض قرارا كل الأرض ما أعظم الله وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَعْمَالِ عِظَامٍ لا يقدر عليها إلا العليم العلامة سبحانه وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُمْ الله اللَّهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ لا يعلمون يعرف كل البشر يعلم يعرف يقدم معاريض ويمدح في الناس يقدم طلب سطر وكلها سعادتكم وسموكم وأحفظكم الله وا وا وشاكرين وأياديكم البيضاء ليه ما تقول هذا في سجودك قال الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المطلقين الله طلب شرطين بس ما طلبك تجيب أحد طلب شرطين بس أنت مضطر ما بقى عليك إلا شرط واحد وتكمل وتنجو في الله أكثرنا اليوم مضطر لكن يروح يجيب أحد يقرأ عليه يجيب أحد يدعي له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 كشف السوء أي سوء ما ذكر سرطان بلا أي شيء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يجعلك غني بعد هالفقر مع الله قليلا ما تذكرون سجود شوي شكوى البشر كثير قالت أتذكرت الآن قمت تصلّي أصلي ركعتين وأقول يا رب ما لي البنت يا رب أنت عارف وضع بعدين أحط الخرقة أبللها بمويه وأحطها على راس البنت وأقوم أصلي ركعتين إلا النار والحرارة دفأت الخرقة الثلج أرجع مرة ثانية وأحط وأصلي ركعتين يا ربي لا تتركنا يا ربي لا تدرني فردا وأنت خير وارثا وأدعي الله يا من يجيب المضطر شوي وأغير الخرقة على البنت شويت لما جاءت الساعة ثنتين الباب يطرق قام أبوي لبس جلابية مين؟ قال الدكتور دكتور أنا ووالدي على وجوهنا علامات استفهام أي دكتور من نادى جاء الدكتور فتح إلا والله معه حقيبة الدكتور جاء سماعاته فين البنت قال بنت هنا دخل كشف على البنت كتب وصفة طبية قالها أعطيني الحساب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 قال أنت وقاعد ينتفض أنت تتبين عليه يعني هذا مش بيت فلان بفلان قالت لا والله بيت فلان الفلان باب جنبنا سبحاننا ربي جل في علا راح الرجل طرق الباب إلا والله الناس تنتظره مجهزين دخلوا شاف البنت طالع دخل على الحرمة أبوها وهو يبكي قال شوف والله ما جابني لكم إلا غني سبحانه والله العظيم ما أطلع من عندكم لين تعلموني إيش حالكم من ألق إلى ال. فدخل قالت لك كذا كذا كذا الحال قال والله العظيم أروح الآن أشتري لكم عشاء وأجيب دوى البنت وهذا كرتي وإذا بغيت أي شيء في ساعة من الليل ونهار دقوا عليه أو مشالهم راتب شهري ما أعظم الله هم يبغون بس علاج لهالبنت طيب الله قادر يشفيها